بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القصطاص في علم العروض صنعه جار الله الزمخشري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بفضلك وكرمك قال الشيخ الإمام الأجل العلامة جار الله فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري رحمه, رحمه الله تعالى أسأل الله الذي عدل موازين قسطه وعاير مكايل قبضه وبسطه ودعا في كتابه بالويل على المطففين في الكيل وكره لعباده السرف والبخس وحذر عليهم الشطط والوكس اي يحملني على السوية فيما أورد وأصدر والاقتصاد فيما آتي وأثر ويأخذ بيدي إلى وزن الأمور بميزان العقل المستقيم فإنه المعيار المعتدل والقسطاس المستقيم حتى أكون من القائمين على الحق وبه والذاهبين عن الصواب وإليه وأحمده وأصلي على خير خلقه محمد وآله صلى الله عليه وسلم وعلى الذين انتهجوا منهجهم في بدء الأمر ومآله واحمده وصلي على خير خلقه محمد وآله وعلى الذين انتهجوا منهجهم في بدء الأمر ومآله اعلم أن أصناف العلوم الأدبية ترتقي إلى 12 صنفا, أو إلى 12 صنف صنفاً. الأول علم اللغة والثاني علم الأبنية والثالث علم الاشتقاق والرابع علم الإعراب والخامس علم المعاني والسادس علم البيان والسابع علم العروض والثامن علم القوافي والتاسع إنشاء النثر والعاشر قرض الشعر والحادي عشر علم الكتابة والثاني عشر المحاضرات ويعهدي بهذه الأصناف لا يسمع لها صدى ولا ترى لها عين ولا أثر فيما بين أهل بلادنا وساكنتي ديارنا علها ولا عهدي ولا عهدي بهذه الأصناف لا يسمع لها صدى ولا ترى لها عين ولا أثر فيما بين أهل بلادنا وساكنه ديارنا اللهم إلا متن اللغه هكذا غفلا لا يسمه, لا يسمه التحقيق وعريانا لا يشمل بالاتقان إلى أن قيد الله للعمى أن تنكشف ضبابته وللجهل أن تنقشع ربابته, ربابته بيمن نقيبة سيدنا ومولانا الإمام الأستاذ الرئيس الأجل فريد العصر فخر العرب والعجم جمال الزمان نجم الدين أدام الله عز الفضل وأهله بإطالة بقائه وإدامة علائه لا جرم أنه فتح الأبواب إلى تلك الفضائل ورفع الحجب دون أولئك المناقب مفهما وموقفا ومرشدا ومطرفا ومرشحا مطرفا ومرشحا ومرغبا حتى انهزت المسالك واكلبت الاساليب وهز الأدب مناكبه وارخى الفضل ذوائبه وغادر بذلك اثارا أبقى من المسندي لا ينمحي رقمها ابقى من المسند لا ينمحي رقمها ولا ينطمس رسمها فمتى, تفو... فمتى تفوهنا بحرف من الأصناف المعدودة فهو التقاط من ذلك المعدن واستقاء من ذلك المصب وقد لاحت لي ببركات الانتماء إلى حضرته وميامن الانضواء إلى سدته طريقة في باب العروض عذراء ما أظنها وطئت قبلي فعمدت إلى تحرير هذه النسخة منها واوفدتها على مجلسه العالي لأفخم ما شأنها وأعلي مكانها بمد يده إليها وإطلاع عينه عليها فإنه شريعة للفضائل يحام حواليها ومدينة للعلوم والآذاب يهاجر إليها فصل أقدم بين يدي الخوض فيما أنا بصدده مقدمة وهي أن بناء الشعر العربي على الوزن المخترع الخارج عن بحور شعر العربي لا يقدح في كونه شعرا عند بعضهم وبعضهم ابى ذلك وزعم أنه لا يكون شعرا حتى يحامى فيه على وزن من أوزانهم والذي ينصر المذهب الأول هو أن حد الشعر لفظ موزون مقفا يدل على معنى فهذه أربعة أشياء اللفظ والمعنى والوزن والقافية فاللفظ وحده هو الذي يقع فيه الاختلاف بين العرب والعجم فإن العربية يأتي به عربيا والعجمي يأتي به عجميا وأما الثلاثة الأخرى فالأمر فيها على التساوي بين الأمم قاطبه ألا ترى أن لو عملنا قصيدة على قافية لم يقف بها أحد من شعراء العرب ساغ ذلك مساغا لا مجال فيه للإنكار وكذلك لو اخترعنا معاني لم يسبقون إليها لم يكن بنا بأس بل يعد ذلك من جملة المزايا وذلك لأن الامم عن آخرها متساوية بالنسبة إلى المعاني والقوافي والافتنان فيها لا اختصاص لها بأمة دون أم دون غيرها فكذلك الوزن لتساوي الناس في معرفته والإحاطة بأن الشيئين, بأن الشيئين إذا توازن وليس لأحدهما رجحان على الآخر فقد عاد لهذا ذاك ككفتي الميزان ثم إن من تعاطى التصنيف في العروض من أهل هذا المذهب فليس غرضه الذي يأمه أن يحصر الأوزان التي إذا بني الشعر على غيرها لم يكن شعرا عربيا وأنما يرجع إلى حديث الوزن مقصور على هذه البحور الستة عشر لا يتجاوزها إنما الغرض حصر الأوزان التي قالت العرب عليها أشعارها فليس تجاوز مقولاتها بمحظور في القياس على ما ذكرت فالحاصل أن الشعر العربي من حيث هو عربي يفتقر قائله إلى ان يطأ اعقاب العرب فيه فيما يصير به عربيا وهو اللفظ فقط لأنهم هم المختصون به فوجب تلقيه من قبلهم فأما أخواته, أو فأما أخواته البواقي فلاختصاص لهم بها البتة لتشارك العرب والعجم فيها, فيها فصل اعلم أن أساس بناء الشعر شيئان أحدهما مركب من حرفين إما متحرك وساكن واسمه سبب خفيف مثل لن من فعول وإما متحركين واسمه سبب ثقيل مثل على من مفاعله والثاني مركب من ثلاثه احرف اما متحركين يتوسطهما ساكن واسمه وتد مفروق مثل لا ت من مفعولات واما متحركين يعقبهما ساكن واسمه وتد مجموع مثل عل من فاعل وإذا اقترن السببان متقدما الثقيل منهما على الخفيف سمي ذلك الفاصلة الصغرى مثل متفا من متفاعل وإذا اقترن السبب الثقيل والوتد المجموع متقدما السبب على الوتد سمي ذلك الفاصلة الكبرى مثل فعلة, ومن فع فع فعلة ومنهم من سمى الأولى فاصله والثانيه فاصله فاضله بالضاد المعجمة ثم إنه يتركب منهما ثمانيه اجزاء تسمى الأفاعيل والتفاعيل اثنان منهما أو اثنان منها خماسيان وسته سباعيه فاحد الخماسيين متركب من وتد مجموع بعده سبب خفيف وهو فعول والثاني عكس هذا اعني أن سببه متقدم على وثده وهو فاعل ألا ترى أنك لو قلبت فعول فقلت لنفع كان بوزن فاعل وكذلك لو قلبت فاعل فقلت لنفع كان بوزن فعول وأما السباعية فإنها على ثلاثة أصناف منها ما هو متركب من سببين خفيفين ووتد مجموع وهو ثلاثة أجزاء وتسمى أركانا أيضا أحدها سبباه متقدمان على وتده المجموع وهو مستفعل والثاني عكس هذا أعني أن وتده متقدم على سببه وهو مفاعل ألا ترى أنك لو قلت عيل مفاء كان بوزن مستفعل وكذلك لو قلت عيل مستف كان بوزن مفاعيل والثاني سبباه يكتنفان وتده وهو فا ومنها ما تركب من سببين ثقيل وخفيف وهو الذي يسمونه الفاصلة من وتد ومن وتد مجموع وهو جزئان أحدهما وتده مقدم على فاصلته وهو مفاعلة والثاني عكس هذا اعني أن فاصلته متقدمة على وتده وهو متفاعل ألا ترى أنك لو قلبت فقلت عل متفا مفاعله مفاعلة وكذلك لو قلت على مفا متفاعل ومنها ما تركب من سببين خفيفين ووتد مفروق وهو مفعولات, فهذه وهو مفعولات وحده فهذه, الأصول فهذه هي الأصول التي بنيت أوزان العرب عن آخرها عليها لا يشذ منها شيء عنها ولكل واحد من هذه الأصول فروع تتشعب منهم ففعول له ست فروع فعول فعول فعل فعل فع فعل فعل فعل فالأول مقبوض والقبض إسقاط الخامس الساكن والثاني المقصور والقصر إسقاط ساكن السبب وتسكين متحركه والثالث الأسلم والثلم أن تخرم سالما والخرم أن تسقط أول الوتد المجموع في أول البيت والسالم الجزء الذي لا زحاف فيه فيصير عول ويرد إلى فعل والرابع الأثرم والثرم أن تخرم مقبوضا فيصير عول ويرد إلى فعل والخامس المحذوف والحذف إسقاط السبب الخفيف من آخر الجزء فيصير فعل ويرد إلى فعل والسادس الأبتر والبتر ان يجتمع فيه الحذف والقطع والقطع في الوتد كالقصر في السبب وفاعل له فرعان فاعل وفعل فالأول المخبون والخبن أن تسقط ثاني سببه والثاني المقطوع صار فاعل, فرد إلى فعل صار فاعل فرد إلى فعل ومستفعل له أحد عشر فرعا مفاعل مفتعل فع ف ف ف فعلة مستفعل مفاعل مفعول فعول مستفعلان فاعلان مفتعلان فعلتان فالاول المخبول وقد ذكرنا الخبن صار متفعل فرد إلى مفاعل والثاني المطوي والطي اسقاط ساكن ثاني سببيه وهو الفاء فيصير مستعل ويرد إلى ويرد إلى مفتعل والثالث المخبول والخبل والخبل أن يجمع عليه الخبن والطي فيصير متعل ويرد إلى فعلة والرابع المكفوف والكف إسقاط السابع الساكن والخامس المشكول والشكل, والشكل, أن, يجمع والشكل أن, يجمع أن يجمع عليه الخبن والكف فيصير متفعل ويرد إلى مفاعل, متفعل ويرد إلى مفاعل والسادس المقطوع صار مستفعل فرد إلى مفعول والسابع المكبول وهو المخبون المقطوع صار متفعل فرد إلى فعول والثامن المذال والإذالة أن زاد على تعاريته حرف ساكن والمعرى لقب الجزء السالم من الزيادة والتاسع المذال المخبون صار متفعلان فرد إلى مفاعلان والعاشر المذال المطوي صار مستعلان فرد إلى مفتعلان والحادي عشر المذال المخبول صار متعلان فرد إلى فعلتان ومفاعيل له سبعة فروع مفاعل مفاعيل مفاعيل فعول مفعول فاعل مفعول فالأول المقبوض والثاني المكفوف والثالث المقصور والرابع المحذوف صار مفاعي فنقل إلى فعول والخامس الأخرم والخرم أن تخرم سالما صار فاعل فرد إلى مفعول والسادس الأشطر والشتر أن تخرم مقبوضا فيصير فاعل فصير فاعل والسابع الاخرب والخرب ان تخرم مكفوفا فيصير فاعل ويرد الى مفعول وفاعلات له أحد عشر فرعا فاعلات فاعلات فاعلان, فاعلان, فاعلان فاعل فعل فاعل فاعل فاعل فاعل مفعول فاعليا فاعل فاعل فاعل فعليا فالأول المخبون وإنما يسمى مخبونا إذا وقع في أول البيت فأما إذا وقع في حشوه فاسمه الصدر والصدر هو الذي خبن بالمعاقبة والمعاقبة أن يجوز إثبات الحرفين معا ولا يجوز إسقاطهما معا فالألف من فاعلات والنون منه أو من فاعلات غيره الواقع قبله يتعاقب أو من فعلات غيده في الواقع في قبله يتعاقب، فلك أن تقول فاعلات ف فا أو فعلات ف فا أو فعلات فا، وليس لك أن تقول فعلات فا. والجزء السالم من المعاقبة يسمى بريئا، والثاني المكفوف وإذا كان بالمعاقبة فسمه العجز. والثالث المشكول ولا يخلو فعلاته من أن يقع في أول البيت أو في حشوه فإن وقع في أول البيت يسمى المشكول العجز وإن وقع في الحشو يسمى المشكول الطرفين لأنه عوقب خبنه وكفه قبلا وبعدا وقد أجاز الخليل وأصحابه المعاقبة بين ساكني السببين الملتقيين من آخر المصراع الأول وأول المصراع الثاني وأباها غيره والرابع المقصور صار فاعلات فرد إلى فاعلان والخامس المقصور المخبون صار فعلات فرد إلى فاعلان والسادس المحذوف صار فاعلان فرد إلى فاعلن والسابع المحذوف المخبون صار فعلا فرد إلى فعل والثامن الأبتر صار فاعل فرد إلى فعل والتاسع المشعث والتشعيث أن تسقط أحد متحركي وتده فصير فاعات أو فالات ويرد إلى مفعول أو أن تخبن, أو أن تخبن وتسكن أول حرف من وتده فيصير فاعلات ثم يرد إلى مفعول والعاشر المسبق والتسبيع في السبب كالإذالة في الوتد صار فاعلات فرد إلى فاعليان والحادي عشر المسبق المخبون فيصير فاعليان ومفاعلة له ثمانية فروع مفاعيل ومفاعل ومفاعيل وفعول ومفتعل ومفعول وفاعل ومفعول فالأول المعصوب والعصب تسكين الخامس حتى يصير مفاعلة ويرد إلى مفاعيل. والثاني المعقول والعقل اسقاط خامسه بعد اسكانه حتى يصير مفاعل ويرد إلى مفاعل والثالث المنقوص والنقص الكف بعد العصب حتى يصير مفاعلة ويرد إلى مفاعيل. فالحاصل أن بين ساكني سببيه بعدما عصب معاقبة فإسقاط الأول يسمى عقلا وإسقاط الثاني يسمى نقصا والرابع المقطوف والقطف الحذف بعد العصب حتى يصير مفاعل ويرد إلى فعول والخامس الأعضب والعضب أن تخرم سالما فيصير فاعلة ويرد إلى مفتعل والسادس الاقصم والقسم أن تخرب معصوبا فيصير فاعلة ويرد إلى, ويرد إلى مفعول والسابع الأجم والجمم أن تخرم معقولا فيصير فاعة ويرد إلى فاعل والثامن الأعقص والعقص أن تخرم منقوصا فيصير فاعلة ويرد إلى مفعول ومتفاعل له خمسة عشر فرعا مستفعل مفاعل مفتعل فعلات مفعول فعل فعل متفاعلان مستفعلان مفاعلان مفتعلان متفاعلات مستفعلات مفاعلات مفتعلات فالاول المضمر والاضمار ان تسكن الثاني فيصير متفاعل ويرد الى مستفعل مستفعل والثاني الموقوس والوقص إسقاط الثاني بعد إسكانه فيصير مفاعل ويرد إلى مفاعل والثالث المخزول والخزل إسقاط الرابع بعد إسكان الثاني حتى يصير متفعل ويرد إلى مفتعل فالحاصل أنه يلتقي بعض الاضمار سببان فيتعاقب ساكناهما والرابع المقطوع صار متفاعل فرد إلى فعلات والخامس المقطوع المضمر صار متفاعل فرد إلى مفعول والسادس الأحذ والحذذ سقوط الوتد المجموع حتى يصير متفاء ويرد إلى فعل والسابع الأحذ المضمر صار متفاء فرد إلى فعل والثامن المذال والتاسع المذال المضمر والعاشر المذال الموقوص والحادي عشر المذال المخزول والثاني عشر المرفل والترفيل زيادة السبب الخفيف على تعريته حتى يصير متفاعلات والثالث عشر المرفل المضمر والرابع عشر المرفل الموقوس والخامس عشر المرفل المخزول ومفعولات له احد عشر فرعان فعولات وفاعلات وفعلات ومفعولان وفعولان وفاعلان ومفعول وفعول وفاعل, وفاعل وفعل وفعل، فالأول المخبول صار معولات فرد إلى فعولات والثاني المطوي صار مفعولات فرد إلى فاعلات والثالث المخبول صار معولات فرد إلى فعلات. والرابع الموقوف والوقف أن تسكن آخر متحركي وتديه المفروق فيصير مفعولات ويرد إلى مفعولان والخامس الموقوف المخبون والسادس الموقوف المطوي والسابع المكسوف بالسين غير المعجمتي والسين تصحيف والكشف أن تحذف آخر متحركي وتديه المفروق. والكسف أن تحذف آخر متحرك يوتده المفروق فيبقى مفعولا ويرد إلى مفعول والثامن المكسوف المخبون والتاسع المكسوف المطوي والعاشر المكسوف المخبول والحادي عشر الأصلم والصلم أن تسقط الوتد المفروق فيبقى مفعو ويرد إلى فعل ولا نريد أن الفروع المذكورة عند كل أصل أينما وقع ولا نريد أن الفروع المذكورة عند كل أصل أينما وقع جازت فيه وإنما يجوز فيه بعضها أو كلها في بعض المواضع دون بعض ويتضح لك جلية ذلك إذا استقريت أبيات الشواهد. لكن المراد أن كل أصل منها هذه فروعه على الإطلاق ولا يكون له فروع وراءها فصل وقد سلكوا في تركيب بحور الشعر من هذه الأجزاء الثمانية أربعة طرق أحدها أو أحدها أنهم كرروا الجزء الواحد بعينه كما هو من غير أن يصحبه غيره وذلك في جميعها ما خلى واحدا وهو مفعولات ففعل ثماني مرات يسمى المتقارب وفاعل ثماني مرات يسمى الركض والمستفعل ست مرات يسمى الرجز ومافاعل ست مرات يسمى الهزج وفاعلات ست مرات يسمى الرمل قال في, في يعني فاعل ثماني مرات يسمى الركض قال في الهامش في حاشية الأصل هو أحد أسماء المتدارك الركض أحد أسماء المتدر قال ست مرات يسمى الكامل ومفاعلة ست مرات يسمى الوافر والثاني أنهم أزوجوا بين جزئين كأن كل واحد منهما هو الآخر وذلك إزواجهم بين مستفعل ومفعولات لأنهم لأنهما على نسق واحد في تقدم السببين وتأخر الوتد لا فرق بينهما إلا أن وتد ذلك مجموع وتد هذا مفروق وهذا بمنزلة تكريرهم الجزء الواحد كما هو فمفعولات وإن فارق سائر الأجزاء في أن لم يكرر وحده فقد كرر مع جزء لا يكاد يبينه. مستفعل مستفعل مفعولات مرتين يسمى السريع ومستفعل مفعولات مستفعل مرتين يسمى المنسرح ومفعولات مستفعل مستفعل مرتين يسمى المقتضب والثالث أنهم أزواج بين خماسي وسباعي لو حذف من السباعي ما طال به الخماسي لم يتباينا لم يتباينا في الوزن وذلك أزواجهم بين فعل وفاعل ألا ترى أنك لو حذفت لن من مفاعيل وجدت مفاعي جاريا على فعول وبين مستفعل وفاعل ألا ترى أنك لو حذفت مس من مستفعل وجدت تفعل وجدت تفعل جاريا على فاعل وبين فاعلات وفاعل ألا ترى أنك لو حذفت ت من فاعلات جرى فاعلة على فاعل وفعول مفاعيل أربعة ففعول مفاعيل يسمى الطويل وفاعلات فاعل أربعة يسمى المديد ومستفعل فاعل أربعة مرات مفاعيل مرات يسمى فاعلات فاعلات فاعل المديد ومستفعل فاعل أربعة مرات يسمى البسيط والرابع أنهم أزواجوا بين سباعيين لو ردتهم إلى الخماسي بحذف سبب من كل واحد منهما توازن وذلك إزواجهم بين فاعلات ومستفعل فاعلات ومستفعل لأنك لو حزفت من فاعلات ومس من مستفعل بقي فاعلة وتفعل متوازينين وبين لدينا مفاعيل لأنك فاعلات لو حذفت لن من مفاعيل و من فاعلات من فاعلات بقي مفاعي وعلات متوازيين ففاعلات مستفعل ففاعلات مستفعل فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات مرتين يسمى الخفيف ومستفعل فاعلات فاعلات أو مستفعل فاعلات فاعلات مرتين يسمى المجتث ومفاعيل فاعلات مفاعيل مرتين يسمى المضارع ثم إن بعض هذه البحور يشابك بعضا بأي فك هذا عن هذا ومثال ذلك أنك لو عمدت إلى الوافد فزحلفت وتده الواقع في صدر البيت إلى عجزه فقلت علىه على مفاعله مفاعله مفاعله مفاعله مفاعله وجدت الكامل قد انفك عن الوافر وكذلك لو زحلفت الفاصله الاولى من الكامل الى العجز فقلت عل متفاعل متفاعل, متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل وجدت الوافر منفكا عن الكامل وهذه الشبكة الفكية بين الطويل والمديد والبسيط وبين الوافر والكامل وبين الهزج والرجز والرمل وبين السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمختضب والمجتث وبين المتقارب والركض الرق هو المتدارك وهذه الدوائر تطلعك على كيفية الامر في فك بعضها عن بعض وصورة المتحرك شبه ميم وصورة الساكن شبه الف ثم وضع مثل توضيح لهذه الدوائر دائرة الاولى هي المختلفة سميت بذلك الاختلاف الخماسية والسباعية مثمن بسيط مديد طويل الدائرة الثانية هي المؤتلفة سميت بذلك لاتلاف اجزائها السبعيه مسدس كامل ووافر الدائرة الثالثه وهي المشتبهت سميت بذلك لتشابه اجزائها السبعيه تشابه اجزائها السبعيه مسدس رمل رجز هزج اس الدائرة الرابعه هي المشتلبه سميت بذلك لان الافاضل لان من الدائرة الاولى مسدس سريع مجتث مقتضب،, مقتضب مضارع خفيف منسلح الدائرة الخامسة هي المتفقة سميت بذلك لاتفاق أجزائها الخماسية مثمن المتقارب الركض هو المتدرك فصل وكيفية تقطيع الأبيات أن تتبع اللفظة وما يؤديه اللسان من أصداء الحروف وتنكب عن اصطلاحات الخط جانبا وتنكب عن استلاحات الخط جانبا فلا يلغى التنوين ولا الحرف المضغم ولا واو الإطلاق ولا, ألف ولا ألفه ولا ولا ياءه لأنها أشياء ثابتة في اللفظ وتلغى ألفات الوصل الواقعة في الدرج وألف التثنية التي لقاها ساكن بعدها وغير ذلك مما لا يلفظ به وأن تنظر إلى نفوس الحركات المطلقة دون أحوالها وهذه أبيات البحور السالمة الأجزاء معرضها كتبتها على الصورة التي يجب أن يكون عليها التقطيع اختصارا للطريق إلى الوقوف على كيفيته طويل سقى الله ربعي أم عمرين عفت مغانيها صحا من الوبلها الطال أغانيهما صحا من الوبلها الطال مديد قال بينهم مشبوبة تصطليها فتية ما جن فيها ولا مثل شخ بالشاء ما جن فيها ولا مثل شخ بالشائلي بسيط نار القراء أو نار القراء أو قدوا قص نار القراء أو قدوا قصرا لغاشيكم لغاش لغاشيكم نيرانكم خيرها نر نيرانكم خيرها نار القرى موقده نيرانكم خيرها نار القرى موقده وايفر وعندكم وعندكم مصادق من وقائعنا فما لكم لدى حمل حملاتنا ثابت فما لكم فما لكم لدى فما لكم لدى حملات وعندكم مصادق من وقائعنا فما لكم لدى حملات تناسبت الكامل وإذا, واذا صحوت فما اقصر عن ند وكما علمت وكما علمت شمائلي وتكرمي هزج لقد شقت كفي الاحداج اضعان كما شقت كيوم البين غربان رجز رجز انسات ناعمات في حضور آنسات ناعمات في خدور لا رجز رجز دار لسلمى السليما جاره قفر ترى اياتها مثل الزبر مثل الزبر ورمل ناعمات في خدور قاتل قاتلات في القاتلات بالعيون الفاترات سريع السريع ان ابن عبد القيس عن نجد سار ما جبت اصحابه الا غارا منسرح إن له ملق إن إن لهما ملقر الذي زرته الفيته كالبحر الذي يزخر خفيف حل أهل ما بين د دا... ما بين دارني حل أهل ما بين دارني فبادوا حل أهل ما بين درني فبادوا لي وحلت علوية بالسخال مضارع رمت قلبي يوم حزوى بعينها رمت قلبي يوم حزوى بعينها يوم حو... رمت قلبي يوم حزوى بعيني... بعينيها فأصمته نافذات من النبل مقتضب المقتضب خفت عبس عن جارها فاستبدت خفت عبس عن, عن جارها فاستبدلت قوما جارهم بالعشايا سيغبوا المجتث لا تسقني خمر عام واسقنيها ده دهرية عتقت في عهد آدم لا تسقني خمر عام واسقنيها دهرية عتقت في عهد آدم متقارب فأما تميم وتميم ابن مرن فألفهم القوم روبان ياما الرقد حاربو قومهم ثم لم يرعوا للصالح الذي خيره راهن هكذا هو كتبها بال بالكتابة العارضية فأثبت ما ينطق وحذف ما لا ينطق فصل وإذ قد فرغت من ذكر عن ذكر الأصول وفروعها وعن تركيب البحور والدوائر والأشعار بكيفية الت لم يبق علي إلا سوق أبيات الشواهد ليعرف بها الجائز في بناء كل بحر من غير الجائز ولتستبين مواقع الفروع المذكورة من الأصول ويقدم قبل أن أسوقها ألقابا شتى لا بد من الإحاطة بها فأول أجزاء المسراع الأول صدر وآخرها عروض وأول أجزاء المسراع الثاني ابتداء وآخرها ضرب وعجز وقافية عند بعضهم والمتوسط من الأجزاء في المسرعين في المسرعين حشو ولا يجوز الخرم عند الأكثر إلا في الصدر وقد جوزوا في الابتداء كقوله فلما أتين والسماء تبله قلت له أهلا وسهلا ومرحبا وقد جمع وقد جمع الآخر الأمرين جميعا في قوله لكن عبيد الله لما أتيته أعطى عطاءا لا قليلا ولا نزر والموفور الذي لا خرم فيه وأما الخزم بالزاي فلا يكون بالاتفاق إلا في الصدر وهو زيادة حرف كقوله وإذ أنتج زيت امرأة سوء فعله أتيت من الأخلاق ما ليس راضيا أو حرفين قوله قد فاتني اليوم من حديثك ما لست مدرك ما لست مدركه او ثلاثه احرف كقوله اذا خدرت رجلي ذكرتك يا فوز كما يذهب الخدر او اربعه احرف كقوله اسدد حيازي مك للموت فان الموت لاقيك فاذا خالف الصدر سائر اجزاء البيت بخرم أو زحاف سمي ابتداء وإذا خالفت العروض سائر أجزاء البيت بنقصان أو زيادة لازمة سميت فصلا والضرب إذا كان كذلك سمي غاية وإذا زيد على آخر الضرب زيادة ليست منه سمي زائدا وإذا لم تلحق هذه زيادة سمي معرا وإذا توالت في الضرب أربع حركات وقعة بين ساكنين كفعالة إذا وقعت ضربا بعد جزء آخره نون ساكنة ساكنة كقولك مستفعل فعلة من فعلة أربع حركات متوالية قد توسطت بين نونين ساكنين سمي المتكاوس وإذا توالت فيه ثلاث حركات بين ساكنين كمفاعلة مفتعل سمي المتراكب وإذا توالى فيه متحركان بين ساكنين كمتفاعل سمي المتدارك وإذا كان فيه حرف متحرك بين ساكنين كمفاعل سمي المتواتر وإذا استمع فيه ساكنان كمستفعلان سمي, المس... سمي, المس... سمي المترادف وكل واحد من العروض والضرب إذا خالف او بسلامة أو, بزع... أو زحاف سمي معتلا وكذلك المسرع الذي يقع فيه وإذا كان مثل الحشو سمي البيت حشوا وإذا سلم العروض والضرب من الانتقاص وهو الحذف اللازم سمي الصحيح وكل جزء سقط ساكن سببه أو, سك أو سكن متحركه سمي مزاحفا وإلا فهو سالم وكل جزء ترك فيه حرفان منه زائدان على الاعتدال فهو المتمم كما جاء فاعلات في الضرب الأول من الرمل وعروضه فاعل ويسمى المسرع الأول صدرا وعروضا والثاني عجزا وضربا وقافية عند بعضهم وكل مصراع يستوفي ذائرته فهو التام وإذا لم يأتي الانتقاص على جميع جزئه الأخير فهو الوافي وإذا أتى عليه فهو المجزوء وإذا أتى على جزئين فهو منه فهو المنهوك والبيت المعتدل الذي استوفي مصراعه من خير خل من خير خلف من غير خلف بين اجزائهما والمشطور الذي ذهب شطره والمخلع مسدس البسيط والمراقبه بين الحرفين ألا يجوز سقوطهما ولا ثبوتهما معا كما في فاء مفعولات وواوها في المخطب والمعاقبة ما يجوز ثبوتهما معا ولا يجوز سقوطهما معا كما بين سببين فاعل في المضارع أبيات الشواهد الطويل هو في البناء مثمن كما هو في الدائرة وله عروض واحدة مقبوضة وضروبها ثلاثة السالم مقبوض العروض سالم الضرب أبا منذر كانت غرورا صحيفة فلم أعطكم في الطوع مالي ولا عرضي مقبوض العروض والضرب ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي مقبوض العروض محذوف الضرب أقيم بني النعمان عنا صدوركم وإلا تقيم صاغرين الرؤوس وإلا تقيم صاغرين الرؤساء وفعول الواقع قبل الضرب المحذوف لا يكاد يجيء إلا مقبوضا كقوله وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وما كل مؤت نصحه بلا ولا يجوز الحزف في سائل الأجزاء إلا أن يكون البيت مصرعا فيقع في عروضه وقد جوز في عروض البيت غير المصرع كقوله جزى الله عبسا عبس آل بغيض جزاء الكلاب النابحات وقد فعل جزى الله عبسا عبس آل بغيض جزاء الكلاب النابحات وقد فعل وقد روي عن المفضل قوله شياب بني عوف طهار نقية وأوجههم عند المشاهد غران غران المزاحف مقبوض تطلب من أسود بي شتدونه أبو مطر وعامر وأبو سعدي مكفوف شاقتك أحداج سليم بعاقل فعيناك للبين تجودان بالدمع أثرم هاجك ربع دارس الرسم باللواء لأسماء عفا آية, ايه المور والقطر أثلم لكن عبد الله لما أتيته أعطى عطاء لا قليلا ولا نزرا المديد هو في البناء على نوعين مربع ومسدس المسدس السالم المسدس السالم العروض الأولى المسدس السالم العروض الأولى وضربها واحد كقوله يا لبكر أنشرو لي كليبا يا لبكر أين أين الفرار سالم العروض والضرب العروض الثانية عروضها واحدة وضربها ثلاثة محذوف العروض مقصور محف العروض مقصور الضرب لا يغرن امرأ عيشه كل عيش صائر للزوال محذوف العروض والضرب اعلموا أني لكم حافظ شاهد غائبا محذوف العروض ابتر الضرب إن مذ الفاء يا قوتة أخرجت من كيس دهقاني محذوف العروض والضرب مخبولهما للفتا عقل يعيش به تهدي ساقه حيث تهدي ساقه قدمه محذوف العروض مخبونها ابتر الضرب رب نار بدت تقضم الهندية والغاره وعن الكسائي هذين البيتين من البسيط بإلقاء مستفعل من صدره المسدس المزاحف ومتى ما ومتى ما يعي منك كلاما يتكلم فيوجبك بعقلي مكفوف لن يزال قومنا مخصبين صالحين متقوا واستقاموا عجز وطرفان لمن الديار غيرهن كل دان المزن جون الرباب المربع جاء لأهل الجاهلية عليه غير شعر إلا أن الخليل اغفله يا لبكر لا تنو ليس ذا حين ونا دارت الحرب رحا فادفعوها بروح بؤس للحرب التي تاركت قومي سدا طاف يبغي نجوة منها لكن فاهلك وهو عند الزجاج من مجزوء الرمل المحذوف العروض والضرب قال وأكثر ما رأيته جاء في هذا فعل البسيط هو في البناء على نوعين مثمن ومسدس. وهو المخلع الذي ذكرنا المثمن السالم مخبون العروض والضرب يا حار لا أرمي منكم بداهية لم تلقها سوقة قبل ولا ملك مخبون العروض مقطوع الضرب لقد أشهد الغارة الشعواء تحملني جعداء معروقة اللحيين ثرحوب ولا يجوز مكان العين في فعل, في فعل إلا التليين وهو أن يكون ألفا أو واوا أو لاحف مخبون لقد خلت حقب صروفها عجب فأحدثت غيرا وأعقبت دولا مطوي ارت ارتحوة وانطلقوا بكرا في زمر منهم تتبعها زمر مخبول وزعموا أنهم لقي لقيهم رجل فأخذوا ما له وضربوا عنقه المسدس السالم العروض ولها ثلاثة أضرب. ولها ثلاثة أضرب. إن ثمنا على ما خيلت سعد بن زيد وعمر من تميم. سالم العروض مذال الضرب. سالم العروض والضرب. ماذا سالم يعني ما سبق سالم العروض مزال الضرب. أما سالم العروض والضرب فماذا وقوفي على ربع خلا؟ أخلولق دارس مستعجمي سالم عروض مقطوع الضرب سيروا معا إنما معادكم يوم الثلاثاء بطن الوادي مقطوع العروض والضرب ما هيج الشوق من أطلال أضحت قفارا كوحي, الوحى كوحي الواحي ما هيج الشوق من أطلال أضحت قفارا كوحي الواحي العروض الثاني ولها ضرب واحد المسدس المزاحف مطوي يا بنت عزلان ما أصبرني على خطوب نحت بالقدوم كنحت بالقدوم يا بنت عزلان ما اصبرني على خطوب نحت بالقدوم مزال مخبون الضرب إني لمثن عليها فسمع فيها قصال تعد أربع مخبول الضرب ماذا تذكرت من زيدية بيضاء حلت جنوب, ملل جنوب مللي مكبول العروض والضرب لها بيضاء حلت جنوب ململي مكبول العروض والضرب أصبحت والشيب قد علاني يدعو حثيثا إلى الخضابي مخبون مذال قد جاءكم أنكم يوما إذا ما ذقتم الموت سوف تبعثون مطوي مذال يا صاحي قد أخلفت أسماء ما كانت تمنيك من حسن وصال مخبون مذال هذا مقامي قريبا من أخي كل مرء قائم مع أخي الوافر هو في البناء على نوعين مسدس ومربع والمسدس السالم مقطوف العروض والضرب العروض واحدة وضربها واحد لنا غنم نسوقها غزار كأن قرون جلتها العصي ولا يجوز في فعول هذا زحاف ومثل قول الحطيئه فضلت عن الرجال بخصلتين فضلت فضلت عن الرجال بخصلتين ورثتهما كما ورث الولاء شاس المسدس المزاحف معصوب إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع منقوص لسلامة دار بحفير كباقي الخلق السحق قفار معقول منازل لفرتنا قفار كأنما رسومها سطور مساء منازل لفرتنا قفار كأنما رسومها سطور أعضب إن نزل الشتاء بدار قوم تجنب جار بيتهم الشتاء أقسم ما قالوا لنا سدادا ولكن تفاحش قولهم وأتوا بهجري أجم أنت خير من ركب المطايا وأكرمهم أخا وأبا وأما أعقص لولا ملك رؤوف الرحيم تداركني برحمته هلكت المربع السالم سالم العروض والضرب و... سالم العروض والضرب لقد علمت ربيعة أن حب لك واهن خلق. خلق سالم العروض معصوب الضرب عجبت لمعشر عدل بمعتمر أبا عمري وقد جاء الخض القطف في ضرب المربع قال بكيت وما يرد لك البكاء بكيت وما يرد لك البكاء على الحزين المربع المزاحف معصوب أهاجك منزل أقوى وغير آيه الغير الكامل هو في البناء على نوعين مسدس ومربع المسدس السالم سالم العروض والضرب وإذا صحوت فما أقصر عن ندا وكما علمت شمائلي وتكرمي سالم العروض مقطوع الضرب وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا سالم عروض أحذ الضرب مدمره لمن الديار برامتين فعاقل درست وغير آيها القطر العروض الثانية ولها ضربين أحذ, أحذ العروض والضرب لمن الديار محى معارفها هطل أجش وبارح ترب أحذ العروض، أحذ الضرب مضمره ولا أنت أشجع من أسامة إذ دعيت نزال ولج في الذعر، وقد جاء عن العرب فعل في الضرب في والعروض في الضرب والعروض متفاعل، وأباه الخليل قال عهدي بها حينا وفيها أهلها ولكل دار نقلة وبدل. ولكل دار نقلة وبدل حظ الضرب ولا تجوز الإزالة ولا الترفيل في المسدس وقد شذ مثل قوله يهب المئين مع المئين وإن تتابعت السنون فنار عمر خير نار مزال مضمر ومثل قوله ولنا تهامة والنجود وخيلنا في كل فج ما تزال تثيرها غارة مرفل وقول حسان لمن الصبا بجا... لمن الصبي لمن الصبي بجانب البطحاء ملقا غير ذي مهدي من الضرب الثالث محذوف الصدر يتم بمن بمن مخبري المسدس المزاحف مضمر إني امرؤ من خير عبس منصبا شطري إني امرؤ من الخير عبس منصبا شطر وأحمي سائري بالمنصلي بالمنصلي مخطوع مضمر ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج ولا لا حرج ولا محروم موقوس يذب عن حريمه بنبله وسيفه ورمحه ويحتم مخزول منزلة صم صداها وعفت أرسمها إن سئلت لم تجب المربع السالم سالم العروض مرفل الضرب ولقد سبقتهم إلى ولقد سبقتهم ولقد سبقتهم إلي فلمن نزعت وأنت آخر سالم العروض مزال الضرب جادس يكون مقامه أبدا بمختلف بمختلف الرياح أو بمختلف الرياح سالم العروض والضرب وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا وتجملي سالم العروض مخطوع الضرب وإذا هم ذكروا الإساءة أكثر الحسنات المربع المزاحف مضمر وإذا الهوى كره الهدى وأبت تقى فعص الهوى مخطوع مضمر وأبو الحليس كتفارغ مشغول موقوس ولو انها وزنت شمام بحلمه لشالت ولو وزنت بحلمه لشالت مخذول خلطت مرارتها لنا بحلاوه كالعسل مدمر مذال إذا افتقرت او اختبرت حمدت رب العالمين موقوس مذال كتب الشقاء عليهما فهما له ميسران فهما له ميسران مخزول مذال وأجب أخاك إذا دعاك معالنا غير مخاف مدمر مرفل وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر موقوس مرفل ولقد شهدت وفاتهم ونقلتهم إلى, الم ونقلتهم إلى المقابر. ولا قد شهدت وفاتهم إلى المقابر مخزول مرفل صافحوا عن, عن ابنك ان في ابنك حدة حين يكلم الهزج لم يستعمل الا مجزوءا السالم سارم العروض والضرب عفا من آل ليلى السهب فالغمر سالم العروض محذوف الضرب وما ظهري لباغ الضيم بالظهر الذلول المزاحف مقبوض فقلت لا, تخف فقلت لا تخف شيئا فما عليك من بأسي وإنما يجوز في القبض في صدره وابتدائه دون عروضه وضربه وقال الزجاج إن جاء لم يستنكر مكفوف فهذان يثداني وذا من كثب يرمي أخرى أدوا ما استعاروه فإن العيش عاريته فإن العيس عارية أشتر في الذين قد ماتوا وفيما جمعوا عبرة أخرب لو كان أبو بشر أميرا ما رضيناه الرجز وفي البناء على أربعة أنواع مسدس ومربع ومشطور ومنهوك المسدس السالم سالم العروض والضرب دار لسلمة إذ سليم جارة قفر ترى آياتها مثل الزبر سالم العروض مقطوع الضرب القلب منها مستريح سالم ويهد مجهود المسدس المزاحف مخبون فطالما وطالما وطالما سقى بكف خالد واطعم مطوي ما ولدت, من ما ولدت والدة من ولد أكرام من عبد مناف حسب مخبول وثقل منع خير طالبي وثقل منع خير طالبي خير طلب وعجل منع خيرة أدى المربع السالم, المربع السالم سالم العروض والضرب قد هاج قلبي منزل من أم عمر مقفر المربع المزاحف مطوي العروض والضرب هل يستوي من تهوى ومن لا تميقه مخبول لامتك بنت مطر ما أنت وابنة مطر المشطور السالم وهو عند الخليل ليس بشعر ماهج أحزانا وشجبا قد شجى عروضه بعينها هي ضربه لأنه لا يقفى له المشطور المزاحف مخبوٌ قد تعلمون أنني ابن قد ابن أختكم قد تعلمون أختكم مالك من شيخك إلا عمله مخبول هل سألت طللا وحمما مخطوع قد عجبت مني ومن مسعودي مكبول يا مي ذات المبسم البرودي المنهوك السالم يا ليتني فيها جذع المنهوك المزاحف مخبون فرقت غير وامقي مطوي أضح الفؤاد صردا الرمل هو في البناء على نوعين مسدس ومربع المسدس السالم محذوف العروض سالم الضرب أبلغ النعمان عني مألوكا أنه قد طال حبسي وانتظاري محذوف العروض مقصور الضرب مثل سحق البرد عفا بعدك القطر مغناه وتأويب الشمال مثل سحق, مثل سحق البرد عفى بعدك القطر مغناه وتاويب الشمال وتأويب الشمال محذوف العرض والضرب قالت الخنساء لما جئتها شاب بعدي رأس هذا واشتهب المسدس المزاحف مخبون وإذا غاية مجد رفعت نها ضصلت إليها فاحواها مكفوف ليس كل من أراد حاجة ثم جد في طلابها قضاها بيت المشكول إن سعدا باطل ممارس صابر محتاسب لما أصابه مخبون مقصور أخمدت كسراء وأمسى قيصر مغلقا من دونه باب حديد المربع السالم سالم العروض مسبق الضرب العروض واحدة والضرب ثلاثة يا خليليا ربعا وست يا خليليا ربعا واستخبرا رسما رأي خليلا يربعا وس تخبر رسما بعسفاني سالم العروض والضرب مغفرات دارسات مثل آيات الزبور مثل آيات الزبور سالم العروض محذوف الضرب ما لما قرت به العينان من هذا ثمن المربع المزاحف مخبون سوف أحب عبد رب بثنائي وامتداحي مخبون مسبغ واضحات فارسيات وادم عربية مكفوف حالة السماء, بين حالة السماء بيننا حالة السماء بيننا وبين المسجد حالة السماء بيننا وبين المسجد السريع وهو في البناء على نوعين مسدس ومشتور المسدس السالم مطوي العروض مكسوفها مطوي الضرب منقوفه موقوفه أزمان سلم لا يرى مثلها الراون في شام ولا في غراق مطوي العروض والضرب مكسوفهما هاج الهوى رسم بذات الغض مخلولق مستعجم محول محول مطوي العروض مكسوفها أسلم الضرب قالت ولم تقصد لقيل الخنا مهلا فقد أبلغت اسماعي مخبول العروض والضرب مكسوفهما النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف علَم مخبول العروض مكسوفها أسلم الضرب يا أيها الزاري على عمر قد قلت فيه غير ما تعلم ولم يثبت الخليل ولم يثبت الخليل رحمه الله هذا الضرب الثاني المسدس المزاحف مخبون أرد من الأمور ما ينبغي وما تطيقه وما يستقيم أرد من الأمور ما ينبغي وما تطيقه وما يستقيم، ولا يجوز الخبن في فاعل ولا في فاعلات مطوي قال لها وهو بها عالم ويلك أمثال طريف قليل مخبول وبلد قطعه عامر وجمل حسره في الطريق المشتور السالم موقوف العروض وهي ضربه ينضحن في حافاته بالأبوال مكسوف العروض وهي ضربه يا صاحبي رحلي أقل عذلي المشطور المزاحف مخبون موقوف قد عرضت سعدى بقول إفناد مخبول مخبون مكسوف يا رب إن أخطأت أو نسيت المنسرح هو في البناء على نوعين مسدس ومثنى المسدس السالم سالم عروض مطوي الضرب إن ابن زيد لا زال مستعملا للخير يفشي في مصره العرفة المسدس المزاحف مخبون منازل عفاهن بذل أراكي كل وابل مسبل هاطلي مطوي من لم يمت عبطه يمت هرما لموت كأس فالمرء ذائقها مخبول وبلد متشابه سمته وبلد متشابه سمته قطعه رجل على جماله وإنما يجوز الخبل في غير العروض والضرب المثنى السالم موقوف الضرب صبرا بني عبد الدار مكسوف الضرب ويل مسعدا سويل مسعد سعدا سعد مكسوف الضرب مخبونه هل بالديار انسو المسن المزاحف مخبون الضرب موقوفه لما التقوا بسولاف الخفيف هو في البناء على نوعين مسدس ومربع المسدس السالم سالم العروض والضرب حال أهلي ما بين درنا فبادوا لي وحلت علوية بالسخال سالم العروض محذوف الضرب ليت شعري هل ثم هل آتينهم هل آتينهم ليتشعر هل ثم هل آتينهم أم يحولا من دون ذاك الرداء العروض الثانية وهي ضربها محذوف العروض والضرب إن قدرنا يوما على عامر نمتثل منه أو ندعه لكم المسجحف بين نون فاعلات وسين مستفعل, ووسين مستفعل معاقبة وكذلك بين نون مستفعل وألف فاعلات والف فاعلات ولا يجوز الطي في مستفعل البتة ولا الخبل ولا الخبل والتشعيث جائز في كل ضرب منهم ولا يكون التشعيث الا في الضرب او في عروض البيت المصرع وقد شذ قوله اسد في الحراب ذو اشبال وربيع اذا يجف العماء مخبون وفؤادي كعهده لسليمان بهوى لم يزل ولم يتغير مكفوف وأقل ما تضمر من هواك يا عمير يستكثر حين يبدو مشكول إن قومي جحازحه كرام, كرام إن قومي جحاجحة كرام متقاضب مجدهم اخيار مشعث ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء مخبون محذوف رب خرق من دونها قذف ما به غير الجن من أحد المربع السالم ليت شعري ماذا ترى أم عمر في أمرنا سالم الضرب سالم العرض مخبون الضرب مقطوعه مقصوره كل خطب إن لم تكون غضبتم يسير المربع المزاحف مخبون مقطوع نزلت في بني غزية أو في مراد ولا يجوز كف فاعلات الواقع قبل الضرب الذي هو فعول المضارع، لم يجئ في البناء إلا مجزوءا وعلى المراقبة بين ياء فاعل ونونها السالم خلي خليلي يعوج على من الف المقام مخبوض الصدر والابتداء سالم العروض والضرب دعاني إلى سعاد دواع هوا سعادي مكفوف الصدر والابتداء سالم العروض والضرب المزاحف وقد رأيت الرجال فما أرى غير زيدي مكفوف ولا يجوز الكف في فاعلات إلا في العروض أخرب قلنا لهم وقالوا كل له مقال سوف أهدي لسلمة ثناء على ثنائه المقتضب لم يجئ في البناء إلا مجزوءا وعلى المراقبة بين فاء مفعولات وغوئها هل علي, هل علي ويحكما إن لهوت من حرج مطوي الصدر والابتداء والعروض والضرب يقولون لا بعد وهم يدفنونهم يقولون لا بعد وهم يدفنونهم مخبون الصدر والابتداء مطوي العروض والضرب المجتف هو في البناء مجزوء السالم البطن منها خميس والوجه مثل الهلالي سالم العروض والضرب المزاحف مخبون ولو علقت, ولو علقت بسلمة علمت أن ستموت مكفوف ما كان عطاؤهن إلا عدة ضمارا مشقول أولئك خير قوم إذا ذكر الخيار وبين سابع مستفعل وثاني فاعلات معاقبة ويكف فاعلات عند سلامة سين مستفعل وأباه بعضهم المتقارب هو في البناء على نوعين مثمن ومسدس المثمن السالم فأما تميم تميم بن مر فألفهم القوم روبان ياما سالم العروض والضرب ويأوي إلى نسوة بائسات وشعث مراضيع مثل السعال مثل السعال سالم العروض محصور الضرب <تصفيق> و وأبني, وأبني من الشعر شعرا عويصا ينس الرواة الذي قد روه سالم العروض محذوف الضرب خليلي يعوج على رسم دال خلت من سليمة ومن ميت له من مية سالم العروض ابتر الضرب وقد جاء في عروض هذا الضرب الرابع الحذف كقوله سمية قومي ولا تعجزي وبكي النساء على حمزه وقد أجاز خليل رحمه الله في عروض البيت السالم الضرب الحذف والقصر وأباه الكثير فشاهد الحذف قوله لبست أناسا فأفنيتهم وكان الإله هو المستئاس وشاهد القصر قوله فرمن القصاص وكان التقاص عدلا وحقا على المؤمنين التقاص فعل وهو العروض والابتداء صع صعدلا ورؤيا القصص هو ابتداءه صعدلا صعدلا ورؤيا القصص وقوله ولولا خداش اخذت دواب سعد ولم اعطه ما عليها ولولا خداش اخذت دواب سعد ولم اعطه ما عليها ولا يجوز الخليل رحمه الله قبض الجزء الواقع قبل الضرب المحذوف والأبتر وغيره يجيزه المثمن المزاحف أفاد فزاد وساد فزاد وقاد وذا وذاد وعاد فأفضل المسدس السالم محذوف العروض والضرب أمن دمنة أقفرت لسلما بذات الغضى أبتر الضرب تعفف ولا تبتئس فما يقضى يأتيك المسدس المزاحف وزوجك في النادي ويعلم ما في غد. أبتَر العروض محذوف الضرب. الركض يسمى المحدث أيضاً وهو في البنائي مثمن. كما هو في الدائرة غير أنه جاء مخبوناً أو مقطوعا العروض الأولى ولها ضرب واحد أو قفت على طلل طربا أو قفت على طلال طراباً فشجاك وأحزنك الطللو مخبون كله وقوله أهل الدنيا كل فيها نقلا نقلا دفنا دفنا مقطوع كله وصلت إلى ما وجهت فكري إليه وطمحت بهمتي نحوه من إتمام الكتاب والحمد لله على كل ذلك ثم لسيدنا فإن التبرك بخدمته والتحرم بعبوديته هو الذي يبرز لي الغاية ويحيز إلي السابقة السابقة ويوصلني إلى كل مطلوب ويعقد بناصيتي كل خير قال في آخره علقته لنفسه ولمن شاء الله بعده تراب أقدام الفقراء علقه لنفسه ولمن شاء الله بعده تراب أقدام الفقراء دمهم حسن بن علي بن يوسف بن مقتار جعله الله من المستغفرين بالأسحار ووفقه لاقتفاء بمشيخه الصلحاء الكبار إنه والعزي الوفار وقرر من كتابته ليله الخميس ثاني شهر جماد الاولى سنه احدى وسبعين بعد غشاء الاخره حامدا مصليا محتسبا محوقلا